وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهِمْ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا وَقَالُوا اقْتُلُوا أَبَا استحيوا نساء أمم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذرني أقتل الموسى واليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني علت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم حساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكشب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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال فرعون يا هم أن بل لي صرح علي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظن.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 هَدِيكُمْ سَبِيلَ رَبِّكَ الْوَاشِعَ اعقُلِنَّ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فهؤلاءك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب.